أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليسيم ولا يحض على طعام المسكين فويم المصلين الذين هم عن صلاة الذين هم يراحلون